سيدنا الله محمد صلى الله عليه وسلم من الرحمه الرحمة فكان كونه رحمة وجميع شمائله وصفاته رحمة على الخر فمن أصابه شيء من رحمته فهو الناجي من كل مطرور والواصل فيه ما إلا كل محبوب على ترى أن الله تعالى يقول وما أغصبناك إلا رحمة للعالمين فكانت حياته رحمه ومناته رحمة كما قال صلى الله عليه وسلم حياتي الخير لكم وموتي خير لكم وكما قال عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله رحمة بأمة قرض نبيها قبلها فجعل بها فرقا وسلفا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور من يشاء ولا يهدي من الله احد ولا شريك له هو الشهدى ان محمد عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا من نساء واتقوا الله للمتساءلون من روحان من الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سليلا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ضرورة ومن الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار لما اجرنا من النار لازلنا مع الباب الاول في هذا الكتاب وفي الفصل الاول منه ووقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى وما ارسلناك الا رحمه للعالمين قال ابو بكر محمد ابن طاهر اي زين الله محمد صلى الله عليه وسلم بزينه الرحمه اي في قوله تعالى الا رحمه للعالمين وانظروا الى التعبير ان الله سبحانه وتعالى قال وما ارسلناك الا رحمه للعالمين وهذا الاسلوب هو اسلوب الحصر والقصر لأن فيه أداة ما وإلا ما ارسلنا إلا رحمة وكان إرسال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأرض ما كان إلا لغاية واحدة وهي أنه رحمة إلا أن هذا القصر ليس القصر على الإطلاق المحصور في الرحمة فحسب لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فلذلك لم يكن الحصر هنا يعني المراد به الحصر وإنما الحصر المقيت على جهة الرحمة معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أرسله الله جل وعلا الا رحمته للعالمين فقال فكان كونه أي فكان وجوده كان كونه أي وجوده هنا فكان وجوده رحمة, رحمة وجميع شمائله أي لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعتته إنما كان ذلك رحمة للأمة بل رحمة للعالمين وليس للأمة فحسب أي أمة الإجابة وإنما أمة الدعوة كل فيدخل فيها العالم بأسره فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالم لأنه سيأتي نحن ان نستبق قول المؤلف أنه سيأتي كيف الأمم السابقة كيف كان يجري عليهم الأمر وبعد بعتة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنه رحمة حتى للكافر وليس للمؤمن فحسب فالرحمة للكافر وسمع ذلك إن شاء الله تعالى في حين فقال وجميع شمائله قال والصفاته <تصفيق> لما جاء بالواو اقتضت المغايرة لأن الصفات هي ضمنية الأخلاق أو الأخلاق متضمنة في الصفات إلا أنه قال هنا قال وجميع شمائله والصفاته والشمائل من الصفات فاختبى أن المراد به المغايرة معنى أن الشمائل والصفات هي واحدة فإذا يراد بالصفات هنا الأخلاق الباطنة ويراد بالصفات الأخلاق الله. قال وصفاته رحمة على الخلق جميعا فمن اصابه شيء من رحمته فهو الناجي إذا الرحمة رحمته هذه في اتباعه رحمته في ماذا في اتباعه فمن تبع النبي صلى الله عليه وسلم هو الناجي هو الناجي ترسوهم على المعده البيضاء اليها كان هادئ. لا يزيغ عنها الا هلك معناه انه من لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فليس بناجي لذلك قال هنا فهو الناجي اي المقصود به النجاة من اين آه من النام قال في الداريني لو كانت النجاة من النذر لحسن الدنيا غير داخلة ولكن قال في الداريني إذا فأراد بالناجي هو المخلص في الدنيا وفي الآخر واضح طيب في الداريني من كل مكروهين والواصل فيهما إلى كل محبوب أي المحبوب الذي أحبه الله المحبوب الذي احبه الله لا الذي احبه البشر لان محبه البشر محبه زائفه محبه ناقصه محبه خارجه عن جلده الصحابه محبه في الاتجاه الصحيح اذا اذا المقصود هنا بالمحبوب اي كل ما احبه الله جل وعلا وإذا قلنا كل ما احبه الله سبحانه وتعالى معناه أنت تسعى وراء مال أحسن وراء الاولى ان تسعى وراء الرضا اذا ما أنك انك تسعى وراء الرضا اذا عيدك ان تفعل ما كل ما يحبه الله ويرضاه اذا المعنى تسلسل تشرسل الاهل معناه. معناه توحيده عبادته أليس كذلك إذن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله يحبه الله يحبه الله هذا الشايد عندنا ويالله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطلة إذن فأنت تسعى لإرضائنا وإذن كجاءت الآيات في القرآن الكريم أنها من فعل فعلا يريد به وجه الله رضاه ابتغاء مرضاتنا، الله إذن فكلها تكون في ماذا معناه الإخلاص الذي هو لكل لب الإخلاص الذي هو لب وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له البي وإذن قال الواصل فيهما يعني الواصل فيهما في الدنيا والآخرة الواصل في الدنيا بحيث أن ارتباطه به جل وعلا في الآخرة نيل الرضا الشامل للدنيا فقال الواصل فيهما إلى كل محبوب ألا ترى أن الله تعالى يقول وما أرسلناك إلا رحمه للعالم فكانت حياته رحمة وما ماته رحمة حياته رحمه لا إشكال فيها مماته رحمة هنا الإشكال حياته رحمة لا إشكال فيها مماته رحمة هذه فيها إشكال كبير بل أظلمت الدنيا بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذلك الحديث المستند عليه لا يصح الذي سيأتي بعد ذلك هو قوله حياتي خير لكم ومماتي خير لكم والحديث ضعيف لا يصح اسناده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وكما قال عليه الصلاه والسلام اذا اراد الله رحمه بأمة قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطا فجعله لها فرطا وهذا الحديث في صحيح مسلم حديث صحيح معناه إذا لم يريد بهم يعني مفهوم هذا المنطوق مفهومه إن لم يريد الله جل وعلا بأمة رحمة تعالى قبض نبيها وهو حي قبض عفوا أخذها بالعذاب وهو نبيها حي إذا استعجل بالعذاب وهذا ما حصل بالأمة السابقه شفت رحمة النبي حصل بالأمة؟ الامم السابقه كان اذا خالفوا نبيهم وخرجوا عن الصراط عجله الله جل وعلا بعذاب يسمى الاستصحاب يسمى بالاستصحاب ان يهلك الامه عامه لا يترك منها ا هذا يسمى بالاستئصال وهذا ما حصل للامم السابقه بالنسبه لنبينا عليه الصلاه والسلام جعل لهذه الامه رحمه حيث ان الامه بما فيها امه الدعوه فانها لم ت... لن يكون فيها ما يسمى بالاستئصال وإذا دور الى الذنوب والمعاصي التي الناس خالفوا فيها أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وبدعوة رسولنا صلى الله عليه وسلم لا زالت الأمة بخير معنى أنه لم ينزل عليها العلام كما حصل للذين من قبلنا لأنهم يستعصروا يعرفون ما حصل لقوم نوح عليه السلام وتعلمون ارض كذلك ما حصل له ولصالح شعيب وكل الانبياء الذين سبقوا كذلك لموسى وعيسى ولكن بالنسبه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم قال دعوت ربي ثلاثا فاعطاني اثنتان ومنعني واحده ثلاث اعطاني ثلاثه ومنعني واحد ما هي التي منعني هي أن يجعل بسهم بينهم شديد وهذا الذين عيشوا الآن الذين كل أمة تجر لنفسها نسأل الله العفو والعافية ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم إذا جعل بين بينكم شديد المسلمين الذي ما بينهم الله المستعان عليه التكلف ها والواقع بين لا يحتاج الى ايضاح اكثر مما هو واضح اذا هذا ما اعطاه ما منعه الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم وطلب النبي صلى الله عليه وسلم ان الله جل وعلا على الا يهلك امته بسنه عامه الا يهلك أمة بسنة عامة وهي التي قلنا المقصود بها هو الاستيصار الذي هو الاستيصار فلذلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم آه. لا تقل ذلك فكان رحمة الحب الكافر رحمه للكافر بدعوه النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان احترم هذه الامه بعد بعث رسولنا صلى الله عليه وسلم ما حصل للامم السابقه بفضل رسولنا صلى الله عليه وسلم نعم فقال هنا اذا اراد الله رحمه بأمة قبض نبيها قبلها قبض نبيها قبلها مثل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال فجعلها او فجعله لها فرطا والفرط هو الذي يسبق الماء أي الوالدين ليهيئ لهم المكان يسمى فرطا بمعنى شفيعا بمعنى شفيعا فالنبي صلى الله عليه وسلم شفيع لامته صلى الله عليه وسلم كان من اكبر الشافعين يوم القيامه صلى الله عليه وسلم واذا اراد الله باممه هلكها هلكه تتمك الحجين هلكه عذبها ونبيها فيهم يعني معنى انه يقر عينه بعذبه امته وانظر ان نبينا صلى الله عليه وسلم دعواته على امته بل من رحمه صلى الله عليه وسلم انه لم يدع على امته وانما دعا لامته ولم يدع على امته دعانا من الدعاء على قوم هذه خاصيه إنما نحن نتكلم عن الملة، عن الأمة. النبي صل الله عليه وسلم لا بل كان النبي صلى الله عليه وسلم دائماً في قوله رب الفلق قوم فإنهم لا يعلمون رب الفلق قوم فإنهم لا يعلمون. فدعوة النبي صل الله عليه وسلم ألا يقع عليهم عذاب العام؟ العذاب العام. صلوات ربي وسلام الله عليه. نعم. قال الصمد القدير ورحمه للعالمين يعني للجن والانس رحمه لجميع الخلق المؤمنين رحمه بالهدايه ورحمه للمنافقين الامراض من القصر ورحمه للكافر بتاخير العذاب قال ابن عباس رضي الله عنهما هو رحمه للمؤمنين والكافرين يضعفوا مما اصاب غيرهم من الاهله المكذبه نعم اذا يعني للجن والانس رحمه للعالمين لجميع الخلق <تصفيق> <تصفيق> صلى الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعابد. إذن على قوله أو على الحديث الثاني يكون لمعنى قوله وممات رحمة لها وجه من هذه الناحية. أنه أراد بالأمة خلاصاً بعدم حصولها أو وقوع على بالاستقصاء. فيقول المعني. على هذا له وجه قال رحمه للعالمين قال يعني للجن والانس قيل لجميع الخلق يعني معناه هنا سيذكر لنا الاقوال التي قيلت في قوله جل وعلا او فسر به قوله سبحانه وتعالى رحمه للعالمين قيل هنا للجن والانس قيل لجميع الخلق للمؤمن رحمه بالهدايه وهذه طبعا خاصه هذه الرحمه الخاصه معناها تكون رحمه للمؤمنين يعني معناها بالهدايه ورحمه للمنافق بالامان من القتل أنتم تعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم المنافقين بل ذكره لحفظ سره هو حديث بن اليمان وكان عمر الخطاب يقول أذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين الله المستعذب عليه عمر يخشى على نفسه النفاق كيف فكيف بنا نحن إنا لله وإنا إليه راجعون فإذا كان حتى أنه أشار عليه الصحابة بقتل من بقتل المنافقين بعد علمه وإخبار الله له فقال أن تريدون أن يقول الناس أن محمدا يقتل أصحابه أليست رحمة رحمة, رحمة. فإذا رحمة بالنسبة للمنافق أنه أمل من القتل لأن الأصل فيه أنه يقتل قال ورحمة للكافر كيف قال بتأخير العذاب قلنا الاستئصال. المفروض أنه عندما كذب. أن ينزل عليه ماذا؟ العذاب كما أنزل على الذين من قبله إذن رحمه، قال ابن عباس رضي الله عنهما هو رحمة للمؤمنين والكافرين يعني في قوله رحمة تعرفون ابن عباس، صحب الأمة وترجمان القران يقول رحمة للمؤمنين والكافرين لماذا؟ طبعا المؤمنين عرفناها، وهي من الخصوصية وخاصه قال للكافرين ادعوفوا مما أصاب غيرهم من الأمم, من الأمم المكذبة من الأمم المكذبة لأن كل, كل أمة كذبت من بيها وبما جاء به إلا عمهم العدل, العدل, العدل نعم حكي النبي صلى الله عليه وسلم قال الإجراء عليه السلام جاء المؤلف بصيغة التضعيف بل هو لا اصل له ما سيذكر الان الى اخره الا سنقف عنده هذا لا اصل له كما سياتي ولو كان المقصود به الحديث الذي قبله سياتي ولو يعني جعفر كذلك وهذا طبعا تاويل بعيد كما سنبين نعم حكي يا النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل عليه السلام هل اصابك من هذه الرحمه شيء قال نعم كنت اخشى العاقبه فان تبثنا الله عز وجل عليه بقوله للامه عند مده العرش مكين رقاه المثماني ان المستعان طبعا هذه قال حكي وقلنا ان الحديث هذا لا اصل له لا اصل له وذا قول السيوطي رحمه الله تعالى قلم نجد أصل له اصلا واتفق المحدثون على ان هذا لا اصل له معنى أنه ليس من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه قال هنا من أصابه يعني بالنسبة لجبريل هل أصابك من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم شيء، طبعاً وأنتم تعلمون أنه حتى المدن يخالف الذي هو الحق لان جبريل قد بعض النبي صلى الله عليه وسلم كان امين الوحي. كان أمين الوحي فقال بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يريد أنه ما أمنت سوء الخاتمة يريد يعني معنى أنه ما أمنت سوء الخاتمة إلا بقول الله جل وعلا فيما أنزل إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم هو القرآن يعني قول الله جل وعلا لقوه عند العرش مكين مطاعن ثم أمين. قال فامنت سوء الخاتمه امنت سوء الخاتمه أن كنتم تعلمون انه الملائكه الله سبحانه وتعالى خلقهم خلقا يفعلون ما يؤمه ولا يعصون الله ما امرهم وروي عن جعفر بن محمد الصالح بقوله تعالى سلام لك من أصحاب اليمين يذكر ان ما وقع السنه النبويه في فجر كرامة محمد صلى الله عليه وسلم فقال الله تعالى اللهم نور السماوات والنور قال كعب الاحبار قوموا بيت قام مراد بالقول الثاني هنا محمد صلى الله عليه وسلم وقال رب تعالى مثل نوري اي نور محمد صلى الله عليه وسلم وقال سهل بن عبد الله ان لعن الله هادئه السماوات والارض ثم قال مثل نور محمد اذ كان مستودعا في الاصنام كم اشكال صفته هكذا واراد بالمصباح قلبه والزجاج صدره أي كانه كوكب ذري بما فيه من الايمان والحكمه يوقد من شجرة من شجره مباركه اي من نور ابراهيم عليه الصلاه والسلام وضرب المثل بالشجره المباركه وَحَوْلُّهُ لَكَالُ زَيْتُ هَيُّضِيْتُ أي إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم كما سبيل للناس قبل كلامه كهذا الزيت وقد قلت الآية غير هذا والله أعلم نعم والله أعلم بالصوات وقلنا أن هذا التأويل تأويل متكلف تأويل متكلف بعيد عن مقصود الآية الله نور السماوات والأرض مثل نوري كمشكات يوز مسألة واضحة أما ما ذكروا هنا فهذا بعيد نعم وقد سماه الله سعادة في القرآن في غير هذا الموضع نورا أمر السراز فقال سعادة قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين نعم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يحمل أو تحمل الآية في النور على محمد صلى الله عليه وسلم لأنه نور يهتدى به في الظلمات صلى الله عليه وسلم ذلك يخرجكم من الظلمات إلى النور بإذنه إذا هذا واضح وكتاب مبين المراد به هو القرآن الكريم نعم قال أرسلناك شاهدا الله بإذنه وصراجا النبي صلى الله عليه وسلم عليه من الآيات الدالة على الحصر الذي ذكرنا سابقا قال إنا أرسلناك شاهدا شاهدا هل شاهدا على الشاهدين أم شاهدا على ما البعدت إليه يصح هذا أو هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم شاهدا على من بعث إليه وشاهدا على الذين شهدوا أيضا كقوله سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا فهو شهيد على الشهداء نحن شهداء على الأمم السابقه والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد عليهم إذن فهو شاهد على من وشاهد على من شهد نعم قال ومبشرا ونذيرا مبشرا بالخير ونذيرا من النار وإذلك مبشرا ونذيرا قال وداعيا إلى الله بإذنه المقصود بالإذن هنا بأمره وداعيا إلى الله بإذنه أي بأمره قال وسراجا منيرا أي سراجا منير يميز بين الحق أو يميز بين الحق والباطل بين الصواب وبين الخطأ بين الهدى وبين الضلال فالنبي صلى الله عليه وسلم سراجا منيرا نعم وقال تعالى ومن هذا قوله تعالى الم نشرح لك صدرك الى اخر السوره شرح وسع والمراد بالصدر هم القلب قال ابن عباس رضي الله عنهما شرحه بنور الاسلام فقال سهل بنور الرساله وقال حسن ملاه حكما وعلما وقيل معناه الم يطهر قلبك حتى لا يقبل الوسواس ووضحنا عنك وزرك الذي نقف هنا فقال ومن هذا اي من هذا النوع ايضا ومن بابه فيما تقدم قوله جل وعلا الم نشرح لك صدرك وقيل ان الصدر المراد بها الم نشرح الم هذه همزه استفهام دخلت على لم أي اذن يكون استفهاما يا رجل تقريريا او انكارا في محل التقرير اذا تقريري تكون تقريريا هل نشرح لك صبرك اذا الاستفهام ياتي في القران الكريم وياتي على اوجه كثيره فياتي طارة على انه استفهام تقريري وياتي طارة على انه استفهام انكاري وياتي مره على انه استفهام انكاري وعلى انه استفهام توبيخي تقريعي إذا هذا كله بحسب السياق بحسب السياق فكان الشرح هنا لما دخل عليه النهي فكانه دلاله على شده الثبوت شده الثبوت معناه أنه حاصل الشرح كقوله جل وعلا اقسم هل قسم هذا بيقسم اقسم ما قسم قال لا اقسم اذا هذا من اسلوب العرب لبيان شده النفل بالقسم لشده ثبوته هذا المقصود فكذلك هنا كان إنكار لشده التبوت فقال ألم نشرح لك صدرك وقد شرح الله صدر نبينا صلى الله عليه وسلم وقيل من مراد بالصدر هنا ليس الصدر هو الصدر ذلك القفص وإنما ما يشمله الصدر من إطلاق الكل واراده الجزء فإذا أراد القلب الذي هو في الصدر لأن الصدر لا يقبل التضييق ولا التوسيع الصدر لا يقبل not acceptable to the degree or to the degree If you set المعنى يمكن توسيع الصدر وليس sense, no الصدر but the صدرك لا possible المقصود the degree of the heart and قلبك the الصدر لا يتسع degree of the heart He says, you set وإن ضيقت على الصدر كسرته إذن لا يكتنوا لا, لا التضييق ولا, ولا التوسيع وإنما المراد القلب لأن القلب هو الذي يتحمل التوسعه والتضييق شو في حكم الربانية؟ إذن قال ألم نشرح لك صدرك إذن الم نشرح لك صدرك؟ نعم فعل الله جل وعبدالك فشرح صدر نبينا؟ صلى الله عليه وسلم ذلك سيأتي في التفسير كما سيذكر المؤلف الأقوال هل شرح صدرك قال والسع قال والمراد بالصدر هنا القلب وقد بينا كيف ذلك قال ابن عباس رضي العلماء شرحه بنور الإسلام شرحه بنور الإسلام بمعنى القياد لأن الإسلام هو الاستسلام فقلب نبينا صلى الله عليه وسلم المسلم اذا شرح صدره ولذلك لم يعبد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسجد قط لقنمي دي صنم عفوا ابدا حتى في صغره صلى الله عليه وسلم ذلك عصمه الله جل وعلا. بل لما بلغ وراء الناس مما يفعلونه كفار قريش من طوافهم بالبيت عريانا ثم سجودهم عند صنمهم هبل واللات وعزى وثلاث ممناد الثالثة أخرى وغيرها من الأمبياء فكان يستنكر النبي صلى الله عليه وسلم ما هو عليه ولذلك شرح صدره بأنه كان يتعبد في غار حرام صلى الله عليه وسلم آه الليالي دواة العدد طيب يتعبد المعنى يتحنت وهن كان يتعبد معنى يصلي إنما التعبد التفكرون لم يكن هناك شيئا مشاهد لم يبعد بعد صلى الله عليه وسلم ولذلك يتامل في حال ما عليه كفار قريش في خلق الله جل وعلا وفيما هم عليه او قيل انه بقي على ما كان عليه ابراهيم عليه السلام قال سهل بنور الرساله بنور الرساله اي شرع صدره اي انه جعله رسولا جعله رسولا قال وقال الحسن ملأه أي ملأ قلبه حكما والحكم ما يحكم من الأحكام يسمى حكما قيل وعلم والمقصود به العلم الاشياء التي يحتاجها وقيل معناه لا لم يطهر قلبك حتى لا يقبل الوسواس فهذا لا شك فيه كل هذه المعاني تحتمح كل ما مر الآن كله يصح تفسير به يعني يدخل لأن اللفظ يحتمل ألم نشرح لك صدرك فقال ألم نمنعك لم يقبل الوسواس لأن قلوب البشر غير قبل قلب النبي صلى الله عليه وسلم يحمل أو يقبل الوسواس لك تخطر عليك الوسواس أما النبي عليه الصلاة والسلام لا بل حتى من كان من الشياطين دي مما يسمى القريب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم قريب 11 دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها وقال اتاك شيطان قالت أولي شيطان قال نعم قالت ولكل الناس شيطان قال ولكل الناس شيطان يعني لكل واحد شيطان قال said, يا رسول الله؟ قال Messenger of Allah? الله said, عليه I. If من غير شيطان قريب، to شيطان then I will come. This معك not the same thing. This is the same thing. Huh? If you add and with it. He said, and if you في مكنون heart of your heart This ما not known وما تحبه وما تكرهه and what you love, and له معك حتى and what لا يستطيع and what يكون معك فهو معك انتبه لذلك With قرينه ربنا ما أبغىته ولكن كان فيه فما ريب إنما أنا الوسواس ذلك الوسواس إن شاء الوسواس خلص كان الوسواس آه كان فيه ضلالي بيت إنما له فقط ما كان لي عليكم من صلبة إلا عندما عرضكم فزت فجبتني تلوموني ولا ما أنا بمسلخكم وما أنتم نسأل الله العفو العبي والسلام نعم ثم قال ووضعنا نعم ووضعنا أن توز لك الذي أعطى الله قيل ما سلف من ذنبك يعني قبل النبوة يعني معناه التطهير التام أراد الله جل وعلا أن يطهر نبينا صلى الله عليه وسلم تطهير التام بل من تطهير النبي صلى الله عليه وسلم انه شق على صدره واستخرج قلبه وغسله جبريل عليه السلام ثم رده فازيل جميع امراض القلوب من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك تطهير تام اذا قال هناك قيل ما سلف من ذنبك أي قيل الحفوات وتلك الصغائر وتلك قبل النبوة طبعا قبل النبوة بقوة مما الأشياء التي لا يحاسب عليها أم يأو قبل بعتتهم نعم وقيل أراد بقى الأيام الجاهلين نعم وهذا قول آخر قيل إنما أراد به ثقل أيام الجاهلين لأن النبي صل الله عليه وسلم كان في قربته في قربته فالله سبحانه وتعالى وضع عنه ذلك الوزر ويعلمه كلمة وزر ويعلمه في وضعها ويعلمه بها ما يحمل على الظهر ولذلك لك بقوله الذي لك ظهرك الذي لك ظهرك يكون لك ان ظهرك لك على هذا ويكون ماذا نعم اذا إذا كان في صدر النبي صلى الله عليه وسلم من هم ما هم عليه من الضلال ولم يرضى النبي صلى الله عليه إذن نعم. ما هم عليه إذا فتقل الجاهدين وقيل أراد ما أفقل ظهره من الرسالة حتى ضلدرها يعني ما ظهره من لا شك في ذلك كان فيه إيمان إلى قوله سبحانه وتعالى سنلقي عليك قولاً إذن فالله سبحانه وتعالى أنقذ ظهره من ثقل الرساله فلذلك ثبته الله جل وعلا حفظه الله في وسلبه وقيل عصمناك ولولا ذلك لافقرت الذنوب الظهر نعم اذن وقيل عصمناك بمعنى حفظناك من الوقوع في الرذائل وفي المعاصي ولولا ذلك كما قال لا أتقلت الدروب ظهرك فإذا الله سبحانه عصم النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك النبي معصوم من الخطا صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن ربي نعم ورفعنا لك ذكرك قال ابن مالك بالنبوة طبعا ورفعنا لك ذك ذكرك قال هنا في قوله ورفعنا لك ذكرك سياتي كذلك أقوال في تفسير ورفعنا لك ذكرك من بينها قولهم ورفعنا لك ذكرك أي قال يحيى بن آدم طبعا هذا يحيى بن آدم هو من رواه الكتب السته يعني من رجال الستة رواوا كلهم لي يحيى بن آدم توفي سنة الثالث ثلاث ومئتين قال بالنبوث قال مين النبوه دي وقيل اذا ذكرت ذكرت معي معنى رفعنا لك ذكرك بالنبوه فصيرت نبيا رسولا وهذا رفع للذكر فمقام للمقام النبوه مقام نعم ذلك رفعنا لك ذكرك وقيل ما ذكرت الا ذكرت معي وهذا كذلك معنى لقوله رفعنا لك ذكرا فلذلك ما يذكر الله جل وعلا الا يذكر النبي معه صلى الله عليه وسلم واذاك تقول لا اله الا الله محمد رسول الله نعم اذا ما ذكرت الا ذكرتك معي نعم وقيل في الاذان والاقامه وقيل في الاذان والاقامه معناه عندما يرفع الاذان نحن نسمع الان اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول لما نقيم الصلاه كذلك اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله نعم قال الفقيه قال يقول فضل هذا تقرير من الله جل اسمه في نبيه صلى الله عليه وسلم على عظيم يعني إيديه وشريف منزلته عدة وقرانته عليه وهذا طبعا تثبيت لما تقدم لأنه تقرير منه سبحانه وتعالى إن كل الآيات التي مرت معنا دال على عظم النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته عند ربه سبحانه وتعالى نعم بأن شرح قلبه الايمان والجلاية جهدية عليه. طبعا هو واسع من علم وحب الحكمه وراتا عن الثقل امور الجاهليه عليه هو اجمع ما تقدم من الأقوال في الايات فجمعها هو فيما يراه في مختار نعم خلصنا عليه كان لا يرضى عليه كفار قريش قال هنا القواعد يعني تلك الضلالات والقواعد في الضلال لم يرضاه النبي صلى الله عليه وسلم نعم وما كان عليه بقول دينه على الدين كله وحق عن روح تأباه الرسالة والنبوة لتبيعه للناس ما نزل إليه وهذا طبعا القول ليس لقال صعود أزلل إليك الذكرى لتبيح الناس ما نزل إليهم وهذا طبعا القول ليس لقال صعود إليك الذكرى لتبيح الناس ما نزل إليهم نعم وسنويه بعظيم مكانه والجديد أستجعه وعرف عجبك وقراني ما اسمه نعم وكراني اسمه مع اسمي طبعا مع اسم النبي صلى الله عليه وسلم فاسم الله نقرؤ باسم الله جل وعلا فاينما ذكر الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتينا بذلك توضيح وبيان الى الحصه القادمه باذن الله جل وعلا نرجع الى اول الذين يسمعون القول فيتمنون احسنا اليك الذين هذا من الابواب واخر دعوهنا لله رب العالمين